In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Gracious, O Lord, O Lord, O Lord, 119. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 110. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 111. إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا 119. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا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 فَإِن كُنْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَن لَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ قُطَاتِهِنَّ 122. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ونيئا مريئا 123. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وَأَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ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 كَالْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّنْ قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَأَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا Inna al-lazien yakulun amwala lietamaa zulman Inna ma yakulun fi butunihim naira Wasayaslawon sa'ira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 فَرِيضَةٌ مِنْ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ زَوَاجُكُمْ إِلَّا مَكَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ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 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أخ أو أخ فَلِكُلٍّ وَاحِدٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ وَأَنَّ سِيَّمَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 19. 19. 19. اشه ثمن نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت 111. أو يجعل الله لهن سبيلا 112. والذان يأتيانها منكم فآذوهما 113. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 114. الله كان توابا رحيم توبته على الله للذين يعملون السوء ابي جهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله وَلَسَثٍ التَّبَتُ للَِّذينَ يَعَّلونَ السَّياتِ حَ إذَا حَبرَأَحَدَهُمَوْنت حَتَّ إذَا حَبَرَ حَدَهُ المَوْْتٌُ قَالَ إني تبت 114. على الذين يموتون وهم كفار 115. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما 116. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها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 فَإِن كَرِهدُم فَعَسَأَن تَنكَرَهُ شَي فَعَسَ أَن تَنكَرَهُ شَيْ وَيَجَعَ اللَّهُ فِي خَييرًا كَث 124. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ 10... 11.. 11.. 11. 12. 13. 14. حُر الرِمَ التعَلَكُم أَُّهُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَوَاتُكُم وَعََّ تُكُم وَخَااتُكُم وَبَناتُ الأأَفِِ وبنات الأخ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 جُورِيكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِن فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِن جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الذين مِنْ أَصْلَابِكُمْ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 فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غفور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 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنه خَوْلِ قَلْ إِنْسَانٌ ضَعِيفٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ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 وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجَالُ قَوّونَ عَلًَاِّ سَاءِ بِمَا فََّلَ الللهَّهُ بَعضَهُم م لَ بَعْضِ وَ بِمَاأَم فَقُمٍ أَموَالِِم فَ الصَّالِ حَةٌ قَانتَةٌ حَافِواتٌ للِلغَائِبِ وَََّا تِ تَفَافَُ نُشزَهَُّ فَعضُوه وَهجُرُوهَّ فِي المَباجِرعِ وَضْرِبُوه فَإِن أَقَرْْنَكُمْ فَلَا تَبُغُ عَلَيْهَِّ سَبين إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِنْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذٍ قُربَ وََّتَمَا وَالمَسَكينِ وَالجَارذٍ قُربَ وَالجَارٍ, والجار جُنُ بِ وَالصَّاحِبِ بِالجَم بِوبِنِ السَّبيل وَماَا مَلَ كَتْ أيمَكُم إِ اللهََّ لَا يُحبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلَ فَخُور Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yakhtumuna ma ataahum Allahu min fadlihi wa a'tadna lil kafireena وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بالله فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا 119. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما 110. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 111. وعصوا كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض يومئذ يعدل الذين كفروا وعصوا بهم الارض لوتسوى بهم 116. وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون 117. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى توتسلوا 118. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 117. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 118. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 وَلَهُ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَامَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 Am yahsuduna an nas ala ma ataahum Allah min fadli faqad atayna ala Ibrahim al مَن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَ عَنْهُ وَأَنكَفَ بِجَهَنَّمَ مَسَّرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا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 119. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مباشرة اهره وندخلهم ظلما ظلينا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل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 فَنْكَْفَإِذَا أَصَابَنتُم مُصبَتُ بِمَا قََّمَتْ أَديِيِمْ ثَُّ جَاءُكَ يَحِلِّْفُونَ بِاللهِ إِ أَرَدِنَا إِلَّ إِحسَانَ وَتَوْ فِي 119. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم 110. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما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 119. وكان خيرا لهم وأشد تثبيتا 110. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراقا مستقيما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون وَمَ ي يُ قاتٍ فيِي سَبيلله فَيُقتَ الأأَو يَغُلنِبِ فَسَفَنُؤْتهِ أَجرََ النظمَا وَمَا لَ كُ تُ قاتِونَ فيِي سَبيل لللهِ وَالْمُستََّّافلَ مِنْ الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون, الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنها وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوتش Nat Xiet tuош� in Del conclusions That the donnis dind vous obatisme de laます et antoie du des and du فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ وَقالَاوا رََّّنَ لِمَنْ كَتَبتَ عَلَنَ الْ القتَلَ لَنَا أَنْ خَرتَنَا إِلَ أَجَلٍ قَريب قُلمَتَ أُُّياَا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 وَإِن alie behal adeku incarcerated fiindling maar pled dotsen hoe dit PHIL 테�lings vore level staat aan ming stuffedicks Brooks اذِ سَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ نَبِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا 119. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا 110.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 من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كُلِّ شيء مقيتا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 A tureidun an tehedu man aضel Allah Womens yudlil Allah felan tegid له sabyla Woddu lu tekfruun kema kfaru fetekunun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 فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يُؤْمِنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ قُل لَّمَّا أُرِدُ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُنقُه إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَأُولاءِكُم جَعَناَالَ قُمّ عَلَيهِم سُن قونَ مُبِينَا وَمَا كََ لِمُؤمِنٍ أََ قُنتُلَ مُؤِّنًا إلَّ فَقَآ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 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب 119. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا 110. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا 111. كَذَلِكَ كُنْتُمْ 119. فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون مِنَ المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَنكُلَ وَعَدَ ال الغون حُسن وَنفََّلَ اللهَّ, الله مجَدينَ على القاعدين جًاعَظم دَجَنت مِنه وَمَ في رَتَ وَحمًا 121. قالوا كنا مستضعفين في الأرض 122. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولا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 سعى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِذَا أَرْبَطْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن الذين كَفَرُوا إِ الْكَافِرينَ كَوا لَْكُمْ معدُ وَُّ وَإِذَا كُ تَفِيهِم فَأَقَتَ لَهُُ الصَّلَ فَلْلتَ قُمْ طَائِفَةُم مِنهَُّ عَكَوالّْعخُذُ أَسِْحَتَهُم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَإِنْ تَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ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 او كنتم مرضى او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ولا تهنوا في بيت راء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا تَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ فَاصِيمَا أَسْتَغْفِرُ الله, اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ALA TUJADIL AN-NADHINA YAKHTANUN ANFUSAHUM INNALLAHA LA YUHIBBU MAN KANA KHAWALAN ATHIMA YASKHAFUN MINAN NASI WA LA YASTAKHFUN MINALLAHI WA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 وَنَأْذَنُهُ يَعْظِمُ لِنَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ كَنَّ الله عَلِيما حكيما وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا 119. ورحمته لهم الطائفة منهم أن وَمَا وما يضلون إلا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 مَشَاءَكَ بِهِ وَيُغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إن يدعون دُونِهِ دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا أُضِلُّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدَّلْ كُنَّا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ 25. 26. 27. 28. 29. 30. 30. 31. 32. 31. 32. 32. 33. وَمَا 34. 35. 35. 35.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 wa man asdaqu minallahi qila laysa biamanikum wala aman ahlil kitab man ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممنون لَمَ وَجَونلَّهِ وَهُومُحسن وَتَبَ مِ تَبرهِي مَحَنفَ وَنْتَ خَضَ اللهَّ إبَاه مَ خَنلَ وَلَِّهِمَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأرض وَكَانَ اللهَّ بِكُِّ شَيئ مُحيقَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَنكِيهَ النِّسَاءِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَأْتِيَنَّكُمْ 119. والمساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن 110. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان 111.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 وَإِن يَتَفَرَّقَا يُذِنِ اللَّهُ كُلَّ مَنْ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَلَ قَد وَالصَّنَ الَّ نَ أُوتُ الْكِتابَ مِنْ قَابِنكُم وَائَكُم أَنِ التَّقُ الله وَإِن تَكْفُرُ فَإِ للَِّهِمَا فِي السَّموَاتِ وَمَا فِي العررضِ وَكَانانَ اللهَّ وَنًا حَميدَ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 أو الوالدين والأقربين إن يكن عنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن اَنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى الذي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَفَقَدْ ضَلَّ ضلالا بعيدا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 بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمْ الْعِزَّةَ فإن العزة لله جميعا وان قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها بها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 الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِكَافِرينَ نَصب قالَاالُوا أَلَم نَْتَحُ إِذَا عَلَكُم وَنَمنَاكُم مِنَ المُؤِّنين فَلَّهُ يَحكُم بَينَكُمْ يَومَ الْ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 يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله 124. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 125. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا وتصموا بالله واخلاصوا دينهم لله فاولئك مع العلم سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما ينفع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب اَهْرَبِ السُّوءَ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تَبْدُ خَيْرًا أَوْ تُخْفُهُ أَوْ تَعْفُ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا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 أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ كَسَوْفَيُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَإِن قَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ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 وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وَقُناَا لَهُ مُدُخُلٌ بَابَ سُججدَا وَقُنْ مَا لَهُ ل تَدُ فِي السَّبتِ وَأَخَذنَّ مِنْ مِثَقَ النَّالِي وَ فَبِمَانَ فَألْقَاهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلَهُمْ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَقُولُ لَهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا 119. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 110. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِغِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَاجُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَآخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَطَنَهُ عَنْ وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنين والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما وَأَو حَن إِلَ إبهِ مَ وَإِسماعلَ وَإِسحافَ وَيَعقُوبَ وَأَسباطِ وَعسَ وَأَيوبَ وَيونُ سَهونَ وَسُلَم وَآتَن ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَأَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۚ طُرِسَ عَلَيْهِمُ الْمَبَشِّرُونَ وَالْمُنذِرُونَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لكن الله يشهد بِمَا أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا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 إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَانِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ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 INNAMALLAHU ILAAHU WAHIDUN SUBHAANAHU SUBHAANAHU AIN YAKUUN LAHU WALAD LAHU MAA FIS-SAMAAWAATI WA MAA FIL-ARDH 我阿輝 Dak把 Holy Mikh'номereld hore nie is 2023 我axe ata An天 o aard, nie is 2021 我物 فَأَمَّ الذيينَ أَمَلُ عَمِنُوا الصَّادِ خَاتِ فَيُوَفِيهِم أُجُورَهُم وَيَزيدُهُم مِم وَأَمَّا الذيينَْتَن كَفُ وَسْتَنْك بَرُوا فَيُعَذِبُ مَا ذَابًا أَلمَا وَلَا يجدون لهم 119. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأملنا انصموا به فسيدخلهم في رحمه من وفض ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرء هلك ليس له ولد ولن أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالٍ وَنِسَاءً فَنِظْرَةَ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم